ث م ا س ت و ع ى النابلسي دخان ا ف ق ل ل ع ا و م ا ل أ ر ض ا ا طوعا أو كرها ق ا ل ت ت أ ي ن ا ط ع ي ه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 ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم, فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين ءامنوا وكانوا يتقون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 وقالوا لجلودهم لمشهدتم ا علينا قالوا اوطقنا الله الذي اوطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون わしは私 ت ことを知って ن َ ي とを知っていることを知っていることを知っている م とを知 ك ُ م ْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ظ َ ن َいることを知っていること ل 知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 私たちは今日も一緒に暮らしていきたいと思います。 و َ إ ِ ن ْ يستعتبوا ََُْْ فما َ هم ُْ من َِ المعتبين َََِْْ وقيضنا ََََّ لهم َُْ قرنا ََُ فزينوا َََُّ لهم َُْ ما َ بين ََْ ي د ِ ي ه ِ م ْ وما ََ خلفهم ََُْْ وحق ََ عليهم ََُِْ القول َْْ وَحَقْ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 ولغوا فلنذيقن ي ه ع ل ل ك م ت غ و ف ل ن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و أ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أ ع د ا ء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 نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن إن الذين قالوا ربنا قالوا الله ثم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 إلا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه الليل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل ق م ر ل ا ت س ج د و ا ل ل ش م س و ل الاسلاميه ل ق م ر و ج د و ا ل ه ل خلقهن ذ ي إن ن ك ت إ ا تعبدون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 انك ترى الارض خاشعه فاذا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت إن إنه الذي أحياها لمحي الموتى لمحي على كل شيء قدير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 بما تعملون بصير إ ن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا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 وما تحمل من أ ُ ن ث ى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين ش ر ك ا ء ي قالوا اذنا كما من نام شهيد وَضَلَّ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 ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أ ظ ن الساعه ق ا ئ م ولئر رجعت إلى ربي ولئن رجعت إ ل ى ربي إ ن لي عنده ل ل ح س ن ى